biki <laughs> إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا على الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَنْ Amen. <laughs> انَّ الَّذِينَ تَمَنَّوْنَ الْمَصِيرَ وَلِسُلَيْمَانَ رَحْمَةٌ رَّبَّهُ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِهِ لَصَوَابٍ وَكَزَّنَّا لَهُ مِنَ الْقِبْلَةِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يزغ منهم لا نذقه من عذاب السعيد Amen. <laughs> وشمال. قلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعربوا فأرسلنا عليهم سيل og så kan du وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صباء شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين فِي أَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فِي بِمَا مِن شِرْكٍ a <laughs> ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كلكم يعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون اطْمَئِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا تَسَلَّمُوا مِن هَذَا الْغُرْبَةِ وَلَا يَبْتَغُونَ إِلَّا وَجْهَهُ and mm -hmm. Allah <gülüyor> ذو الرزق من منزله ولا قدير ولكن One, two, three. وهو خير الرازقين Oh, <laughs> God. سُنَنٌ وَأَوْسَنَا إِلَيْنِ كُلُّكَ مِنَ الذِّكْرِ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلُ بِمَا بَلَغُوا مِنْ إِشَارَةٍ تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحب من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد in paday tu sami yuhi ila وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحين بينهم وبين ما يستهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم في شك